قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الوأس شيبا, واشتعل الوأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا, وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا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 وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم اذ انتمذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا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 يا اخت هارون ما كان ابوك واسوء وما كانت امك بغيا فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اتى لي الكتاب وجعلني نبيا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 اننا نحن نَرِثُ الارض ومن عليها وال يرجعون واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه ااتعبد ما لا يسمع ولا يغصد لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا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 اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن إني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال ارادب أنت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا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 فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَا جَعَلْنَا نَبِيًا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْرٍ عَلِيٍّ وَالكُرْفِ الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أَخَاهُ هامون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 فَأَثَمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ نَارًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُغْلَبُونَ شَيْئًا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 ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أَشَدُّ عَلَى على الرحمن أتيا ثُمَّ ثم أَعْلَمُ بِالَّذِينَ بالذين هم بِهَا بها صليا وإن منكم إِلَّا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا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 سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا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 وَمَا ينبغي للرحمن أَن يتخذ ولدا إِن كل من في السماوات وَالْأَرْضِ إلا آت الرحمن عبدها لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسألون لسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لوذا وكم اهلكنا قبلهم قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم مكزا